وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ط. فَتُلِيَ تَفَقَّهُ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وعلموا ان الله مع المتقين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 يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، فزادتهم رجسا إلى رجسهم،, فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مروة أو مروتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ وقوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم